القاهرة تقدم حوار لا مواجهة حوار لا مواجهة لقاء أسبوعي اعداد تقديم نرمين محمود نرحب بكم ونحاول من خلال برنامجنا حوار لمواجهة رسم خريطة للأفكار والأراء في مجال حوار الثقافات أو الحضارات معنا لرسم خريطة اليوم الدكتور جهاد عودة أستاذ رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان أهلا بيك دكتور أهلا بيك في البداية دكتور نحب نعرف تعريفك للحوار والله يشوفي الحوار دائما حوار سعاتي ما بين هو الحوار عملية استكشافية الأول نعم نحن نتحاور من اجل اكتشاف موقع الآخر موقع موقعنا في مقابلة الآخر وكيف الآخر يفكر في إطار موقعه بمعنى أن المرحلة الأولى في أي حوار هي مرحلة استكشافية ودي في كثير من الأحيان ناس ما بتاخدش بالها بتدخل على طول في الحوار من غير المرحله الاستكشافية دي وربما قد يكون أن كثير جدا من الحوارات او تعثر الحوارات يفشل او يتعثر الحوار بسبب المرحلة دي ما بتاخدش وقتها بشكل سليم ثم بعد كده بنأتي في اطار تحديد الموضوعات تحديد المطالب ايه كلام ده لكن مرحلة استكشافية دي مهمة جدا لانها بتحدد المزاج العام للحوار ما يقال عليها الرفرنس او ما يقال عليها المرجعية في الحوار ده ازاي الحوارات الحوار ده بيشتغل ازاي جميله يا دكتور, دكتور يعني هي مرحله استكشافيه لمن يقوم بالحوار بالصورة التي ينبغي ان يقوم بها الحوار لان هناك من يدخل الحوار وفي نيته انه يحاول تغيير الاخر او يتغير معه ايوه ما هو ما هو اسمح لي بان انا فكره ما ينبغي دي لا يجب ان تكون في اي حوار فهو احنا بندخل الحوار الاول في اطار ان كل واحد عنده قناعه يريد ان يتقارب للأخ. ارض للاخر ان يبني ارض مشترك او يبني تقارب مش شرط يبقى فيه ارض مشترك ارض مشتركة دي مرحله متقدمه جدا لكن افرض ان مفيش ارض مش الحوار ليس هدفه اقامه ارض مشترك ولكن الحوار نحن ندير كيف ندير التناقضات بيننا <تصفيق> كيف ندير الصراع بيننا كيف ندير التوافق بيننا يعني مش شرط ان في كل لحظه ان الحوار يبقى هدفه البناء الأرض المشتركة ده مرحلة متقدمة يعني يريد يبقى بناء أرض المشتركة لكن دي تدي مرحلة فيها النضج عالي جدا لكن في بعض الأحيان ما بتبقاش هذا الدرجة من النضج في بعض, ال بعض القوى وبعض الدول ما بتبقاش بهذا النضج يعني لكن في الناس بتعمل حوار بقصد بناء, بناء نوع من أنواع يعني ما يقال عليها بريدجز أو ما يقال عليها الجسور, الجسور زي نبني الجسور بيننا زي نعمل يعني مجسات للتفاهم زي نعمل ما يقال عليها زي نبني ثقة أو آليات ثقة بيننا وبين الاخر من غير الدخول في بناء أرض مشتركه من غير الدخول في أي شيء اكثر أكثر عمقا او هو ده لنطلوب بقى في نهاية نعم هو دكتور هل تعتقد اننا نعيش في ظل حضارات مختلفة ام نعيش في ظل حضارة عالمية واحدة ولكن ضمن ثقافات متعددة والله انا من الناس اللي بتوع من ايمان قاطع بانها في حضارة واحدة وثقافات متعددة والحضارة هي الحضارة الغربية مم. احنا في اطار الحضارة الغربية والحضارة الغربية على غاية أن كل المنتجات وكل الأفكار وكل حتى التي يصنحها الصونيين حتى التي يصنحها الياباني حتى التي يصنحها أبناء العالم الثالث هي لا زالا لأن, لأن, لأن العلم العلم لا غربيا يعني في لحظة في العصور الوسطى العلم كان عربيا إسلاميا وترجمه وترجمه وكذا لكن ان انت لا هو موقف في في العلم نفسه في العلم, إيه؟ في العلم ايه العلم ايه العلم مش مش تطبيقات ايه العلم لازال زال غربيا وطالما ان العلم لازال غربيا فلازمنا زلنا فنحن في اطار الحضارة الغربية في اطار الحضارة الإنسانية بس الحضارة الغربية غربيه كان ليها قدره على انها تتحول الى حضارة انسانيه عام مم. نعمل بقى من أي حضارات جاية الأحضارة الثانية دكتور هل تعتقد أنه تقوم الديمقراطية على تقاليد رسخة تسمح بالتعددية الفكرية هل تعتقد أنه ده معناه إن الديمقراطية تقوم أساسا على فكرة الحوار الديمقراطية في نفس اللحظة في اللحظة الأولى هي لازم نفهم حاجتين من في فرق ما بين الديمقراطية والليبرالية الديمقراطية هي لها مرتبطة بتبادل بالحكم مرتبطة بتبادل وجهات النظر داخل الحكم بمعنى ان ده يبقى وجهة للنظر وفي الانتخابات نجيب وجهة نظر ثانية أو فريق آخر يا لا وجهة نظر فبالتالي الديمقراطية في النهاية هي تعبر عن صراع الجماعات الصراع المنظم في الجماعات صراع منظم وبالتالي توافق المنص وبالتالي الديمقراطيه ليست صراعا, صراعا كليا او توافقا كليا هي, هي صراعا في بعض الأحيان وتوافقا في بعض في احيان لكن هي النقطه الأساسية هنا بأن ده لازم بيبقى في اطار ليبرالي الحاكم والحاكم والحاكم والحامي للديمقراطيه هي الثقافه الليبرالية الثقافه الليبراليه لها قدره على انها تبني بقى حوار تبني تبني, تبني تقاليد للحوار مم. تبني تقاليد للاختلاف مم. تبني تقاليد للمصالح مم. تبني تقاليد للاحتس العام تبني تقاليد للمصلحه العامه دي دي فكره الليبراليه ال من غير لو انت تعملي ديمقراطيه من غير ليبراليه يبقى انت تعملي صراع لا نهايه له لان مفيش مفيش اليه توافق مش هتلاقي فيه في اليه توافق دكتور جهاد عودة هل تعتقد انه في العالم العربي او الشرق عمتا تسود فكرة ثقافة الحوار لا شوفي ما انا عادة اقولك هو لا كان في الغرب تسود ثقافة الحوار ولا في الشرق تسود ثقافة الحوار مال الحوار هي شيء ينشأ ويربى عليه الناس يعني يعني انا عايز يعني هو موجود بين ايدي الثقافة بيه احلف الغرب الغرب لما ي... الغرب يتبنى ثقافه الحوار هو لم يكن يعهد او يعرف ثقافه الحوار من قبل يعني تاريخيا تاريخيا كان كان يقدم الصراع على الحوار الان برضو لان الانسان في تاريخه في تاريخه في تاريخ صراعي لكن مع مع التطور الثقافي بتاعه ورقي مع كل رقي كلما ترقى كلما قدم حواره على الصراع كم كلما قدم طريقه اداره الصراع بطريقة الحوار من خلال الحوار وبالتالي ليه احنا هنا عندنا في الشرق يعني في الناس تميل الى الصراع اكثر من الحوار بسبب انها مساله مسألة مرتبطه بالثقافه ومرتبطه بالتطور الاجتماعي التطور الاجتماعي في هذه هذه المناطق هو تطور اجتماعي ضعيف بمعنى التطور اجتماعي له له مرتبط بالتحديث مرتبط بالتصنيع مرتبط بالمنجزات الحضارية كل هذا يؤدي الى, الى, الى, إلى أن احنا نفهم بمعنى التناسب أول معنى للحوار أنك تؤمن بأن هناك تناسب بأن هناك بأن التناسب هو مدخل من مداخل ولكن أيضا نؤمن بأن هناك رغبة رغبة في التوافق أو رغبة في في إن أنت تتوافق جزئياً مع الآخر دي قضايا أو دي مفاهيم دي مفاهيم لسه ما وصلنا لهاش بشكل لسه ما وصلنا بشكل زي زي أوروبا وأمريكا مثلا لكن احنا اذا يا دكتور كيف نربي ثقافة الحوار وما هو المطلوب لتربية ثقافة الحوار ثقافة الحوار ده لازم, لازم, لازم يبقى فيه مشروع قومي لتربيه ثقافة الحوار احنا ما عندناش مشروع انا رأيي ان انا من, من هذا الموقع بادعو الى قيمة مشروع قومي لإقانس ثقافة الحوار وانا اعتقد أن, أن, ان عندنا بعض البدايات الهامة فيها. يعني بداية مكتبة الاسر ممكن تقول مكتبه الاسره نزتها بانها واحد من الأساسيات في اقامه ثقافة الحوار انها بتعرفك بعض الثقافات انها بتعرفك الاخر بيفكر ازاي المثقفين بيقولوا ايه بي في في باسعار زهيده وبالتالي بتعمل, بتعمل بتعمل نوع من انواع التثقيف الذاتي بتعمل ده بدايه بداي بقى الحوار بداية الحوار احنا كتبها بتبقى في تثقيف ذاتي فالأسرة بتعمل كده في وزارات ثقافه عندها عندها آليات في فكدة في يعني في مصر وفي بعض العالم العربي أجزاء من العالم العربي في في محاولات وفي كذا لكن حتى الآن ما فيش مشروع مجمع يقوم على إقامة ثقافة الحوار ويبدأ تبدأ تبدأ المنهجيات بقى العامة في الجامعات في في الأحزاب في تدعو لهذا تدعو لفكر ثقافة الحوار. لسه لسه دي مستوى نعمل ان احنا نوصله باذن الله لكن احنا عندنا بدايات طيبه ويمكن العمل عليه وانا اعتقد ان مثلا في جزء جديد جدا من من افكار الحزب الوطني في الفكر الجديد يؤمن بثقافه الحوار ان في أفكار جديدة في الاحزاب مع فكره الشرعيه ان تؤمن بان حاجه ما فيها شيء شرعي فالشرعيه دي بمعنى ان في في شيء اختلف عليه وفي اتوافق عليه فدي مفهوم الشرعيه كده <تصفيق> فبالتالي عندنا بداية طيبه لكن نحتاج إلى إلى بقى منصة عالية منصة, <تصفيق> منصة, <تصفيق> منصة <تصفيق> عالية <للـ تصفيق> لإطلاقها بشكل قومي أو بشكل شامل نرحب مرة ثانية بالدكتور جهاد عودة أستاذ ورئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان أهلا بك يا دكتور يعني نسأل فيما يختص مرة ثانية بموضوع الديمقراطية هل تتفق مع القائلين أن المظم السياسية الديمقراطية بما أنها تربط على ثقافة الحوار هي الأقدر على ممارسة الحوار بين ثقافات هو طبعا هم من الناحيه المبدئيه هو طبعا اقرب لانها تفهم معنى تفهم معنا كل الملاحظات اللي انا قلتها ولكن ايضا انا عايز اقول ان هناك ايضا في العالم الثالث وفي وفي الثقافات الأخرى ناس متربيه ايضا طبيعه على الافكار دي وبالتالي يعني هي لست حكرة للبدئات يعني أنا أدعو هو طالما نحن منفتحين على الثقافات الأخرى وأنا أدعو الانفتاح أكبر للثقافات الأخرى وبالتالي نستطيع أن نحن نقدر نتعامل ونتواصل مع هذه الثقافات يعني الثقافه الغربيه طبعا ليها لها اولويه وليها اسبقيه بسبب قدرتها العلميه وقدرتها الغير غير المنازع عنها منازع عليها لكن انت نقدر نقدر نقول انه أيضا في في في في اجيال في العالم العربي متعلمه جيدا ومتعلمه بشكل راقي وتستطيع انها تعمل حوار جيد وتبقى جزء من هذا الحوار العالمي الجزء من هذا الحوار العالمي موجودين في كل هذه العالم الباب مفتوح للجميع الدكتور جهاد عودة كما تعلم من بدأ الجدل الحالي فيما مغتص بصراع أم شوار هو, هو سامويل هانتنجسون البروفيسور في جامعة هارفارد فلك سؤال يعني هل الصراع هو ما بين التسامح وعدم احتمال الآخر ما بين التنوع والتجانس ما بين احترام الاخر والادراء ام انه فقط صراع مصالح يعني اسمح طبعا انا يعني توم هاندفيلون ده كان كنت لي في لحظة نعمل اللحظات وهو رحمه الله يعني توفى توفى هذا الشهر هو شهر الشهر السابق نعم لكن هو كانت الفكره عنده يعني بس في بعض الاحيان هو هو لم يكن انه في هو يعني, يعني هو ما كلمة كلمه الصراع الصراع فكره الصراع دي لم تستخدم عند سمير حمدي <تصفيق> يعني لكن هو كان بيستخدمها بمنطق المبارزه لان في نوع من انواع المبارزه الثقافيه الحضاريه ما بينه الالحضارات. هو جعل الإسلام كالالالعدو القادم. هو جعل الإسلام هو مش بس كده هو جعل الإسلام والهندوكيه والوالسنية والأشياء اللي بتدخل في الإسلام. يعني وداعا طبعا يعني هو طبعا, طبعًا لنور طبعا في النهاية غربي يسعى و... ومحافظ ومن من المحافظين وبالتالي هو يعني دي دي أفكاره <تصفيق> لكن لكن هي الفكرة هنا. انه هو بيقول انه هو زي, زي ان احنا في مستوى ارقى من الصراع او في مستوى ارقى من التنافس هو تنافس قائم على تنافس عالمي اللي هو تنافس الوحده فيه اساسيه هي الحضارات او هي فكره العلم نفسه ان الحضاره في النهايه هي مسألة العلم نفسها وبالتالي هو معتقد وانا اعتقد ان هو في هذا هو عمم أكثر مما يجب أن أن يعمم يعني يعني انه إن هو كان يعتقد بان الحضارة الحضاره الغربيه هتنتهي بالانتصار بانها هتهزم الحضارات الاخرى هو ما شافش قدره الحضارات المختلفه او قدره الحضاره الغربيه حتى على التوافق او على انها تبقى قادره على انها تبني ارضيه مشتركه مع الحضارات الأخرى وانا اعتقد ان الجزء ده من قدرة الحضارة الحضاره الغربيه دي جزء شويه هو ما اداهوش قيمه عاليه او ما مش مش مش مش عالي عندهم في تفكيره انا اعتقد ان الحضاره الغربيه استمرت عبر من, من 1500 من 1000 او 1600 يعني دي اربع قرون خمس قرون بهذا الشكل العنيف طول الوقت اللي قدرتها على ال... ال... على انها تتخلل في بأشكال مختلفة بقى تتخلل وانها تبقى تبقى تبقى نوع من انواع التخلق نوع من انواع العولمه او تخلق نوع من انواع ان العالم كله يصبح من خلال المبارزه اللي حضرتك من, من خلال المبارزه ومن خلال ال... ال... ال... ال... وان هناك صراع مصالح خفي يعني وراء كل الاعتبارات الاخرى الصراع المصالح جزء اساسي صراع المصالح اساسي في في في العلاقات الدوليه لكن ايضا المصالح في بعض الاحيان الناس تفهم المصالح بشكل شويه اصل احنا القضيه ليست قضيه كلها قضية كلها قضيه صراع مصالح في بعض الاحيان احنا عندنا مصالح لكن عندنا ايضا صراع قيم لكن عندنا كمان صراع مبادئ صراع اهداف ففي فإحنا عندنا يعني مش بس وعادات وتقاليد لكن في النهاية القيم يعني القيم هي العادة وتقاليد وكل وبالتالي عندنا ثلاث حاجات مصالح وقيم واهداف وبالتالي بين الصراع, الصراع بين الثلاثة والتوافق بين هذه الثلاث مجموعات ممكن هو اللي بيشكل العلاقات الدولية في الآخر يعني هي اللي بيشكل التوافق والصراع ما بين مدينة الدول والجماعات والشعوب بعضها وبعد. وبالتالي المسألة يعني مش بهذا مش بهذا التبسيط هانتنجدون طالب انا شكرا قلت هو عممه اكثر مما يجب ان يعمم لا هو المبدأ صح بين فيه صراع لكن هو على فكرة الصراع عن عن الافكار عن, عن فكرة القيم المشتركة عن فكرة الاهداف المشتركة عن فكرة الامن المشترك <تصفيق> عن فكرة الـ الـ الـ كل الكلام ده <تصفيق> والتالي هو شوية كان بسبب, بسبب افكار المحافظ، يعني ما حدش بينكر عليه افكار محافظة. لا طبعا طبعا <تصفيق> انت ما تفكر يعني <تصفيق> آه آه دكتور يعني جهاد عودة يرى البعض انه في ظل غياب التكافؤ بين اطراف الحوار فلا جدوى منه ماذا ترى انت لا انا اعتقد ان اولا ما فيش حوار ابدا بيبدأ بلحظة التكافؤ عمر ما الحوار يبدا بلحظه تكافل هذه هذه ومع يعني اعذريني في الـ في الـ في اللفظ هذه بعض الاوهام التي نعيش عليها بعد الحين اللي هي الفكره ان احنا لازم نتكافئ الاول لكي كي انا كمان مش مؤمنه بهذه الفكرة أنا أعتقد ان الحوار, الحوار ين ينشئ تكافؤ خاص له مم. يعني اه الناس دائما غير متكافئه بأي شكل من اشكال سواء غير متكافئه في المصالح غير متكافئه في القدرات غير متكافئه في, في الاهداف غير متكافئه في القيم غير متكافئه في اشكال غير متكافئه في المواقع غير ما... هذا لا يعني نحن لا نتحاور ولا يعني ان, أن, أن, أن الحوار بادئ منذ البدايه بان هذا بان هذا مهزوما وهذا مهيوان هذا فإذا منذ البدايه هذا غير حقيقي لكن أن الحوار في حد ذاته بينشئ ما ما يطلق عليه المعادله الخاصه بتاعته او الحوار بينشئ ما يطلق عليه المعادله المعادله التكافؤيه بتاعته وبالتالي بينشئ التكافؤ الخاص يعني يعني دي الحوار هو اللي بينشئ قضيه هو اللي بينشئ التكافؤ نعم مش الصلافه ما فيهوش تكافؤ بالصفح. لكن في الحوار الحوار هو الذي ينشئ التكافؤ لو تعرف الحوار ازاي يتعمل لو اتحمل الحوار بشكل جيد ينشئ التكافؤ وبالتالي نستطيع ان نصل الى ولكن نصل اليه, نصل إليه. مرة ثانية بالأستاذ الدكتور جهاد عودة أستاذ ورئيس قسم العلاقات الدولية بجماعة خلوان أهلا بك يا دكتور دكتور أطبحت العلمة حقيقة وقاعة تفرض الحوار والتعايش وليس الصراع تتفق أن تختلف والله التعايش لا يعني عدم وجود الصراع دي مراحل والصراع لا يعني في نفس اللحظة أنه هو حد في كل برش يعني دي بعض, بعض الأحيان نتصور أن الصراع دائما هو شيء حد هو يبقى في تنافس وهذا جيد لأنه ده بيأدي إلى تحتين الأشياء ورغبة في الترقي وغير <تصفيق> ذلك ولكن أيضا يعني العولمة العولمه هي مشكلة العولمه انها هي بتبقى بتعمل نوع من انواع التفتيت للتقا- للوحدات القديمه اللي كان مفترض انها حاميه للاشياء يعني الوحده القوميه الدوله القبيله الجماعه الاسره غيرها وبالتالي ده اللي بيخلي في كثير من احيان ينظر للعولمة باعتبارها انها متوحشة لانها ملهاش ان انت بتبقى فرد فرد امام الاخرين فبيصبح في حاجة من زي الطغيان يعني في ارستو يعني نفهم فكرة الطغيان عند ارستو بانه هو الفرد الضعيف امام الطاغية أمام والتالي القضية هنا في العولمة ان احنا عايزين عولمة ودي انا اعتقد دي اللي باع عليها الرئيس مبارك ان الرئيس مبارك قال احنا مش ضد العولمة احنا عايزين نوع تاني من العولمة ها عولمة قائمة على الانصاف قائمة على العدالة قائمة على الانصاب بمعنى ان احنا العولمة ده شيء شيء موجود في الدنيا يعني ما مش هنغيره ده جزء من جناة ممكن ومش ممكن تمنعه ومش ممكن تمنعه ولا جزء من كمان ميزر حضارة الهربية كلها الباية من 1500 أو 1500 ما نقدرش يعني باين اونع عولمة مستمرة معاك لكن هي السؤال الى ما هو نامط العولمة الذي نستطيع أن نتعامل معه بشكل نحافظ فيه على قيمنا وعلى مطالحنا ونتفاعل مع الآخر بالتسامح في إطار مترى في إطار في تسامح وفي اعتراف بحقوقنا وعلى طرح بحقوق الآخر يعني هي دي فكرة عولمة, عولمة العولمة التي نريدها لكن احنا مش ضد العولمة والتالي كل من يقول بان نحن ضد العولمه لا مصر ليست ضد العولمه ولكن نحن نرقى او نتراقب لا نريد لا نريد ان نكون نموذجا اخر للغرب ايوه بس ما. نريد عولمه ما. عولمه مختلفه تحافظ على مصالحنا بس نعترف ايضا بان الغرب قائم بين له له له له في اشياء ونتعلم منه دكتور ما هو تقييمك لما بذل من جهود في مجال حوار الثقافات او الحضارات حتى الان منذ بداية الجدل الدائر حول هذا الموضوع والله شوفي في مست يعني عندنا ما كان ما كانتش النتائج النتائج جيده جدا لانه في كثير من الاحيان كان الحوار بيتراوح ما بين هل احنا بنتحاور ما بين الأديان ولا نتحاور بين الحضارات ولا نتحاور بين الثقافات وبالتالي كان في فكرة يعني الفكرة نائما كانت غير واضحة وبالتالي عدم وضوح المسار حد ذاته أدى الى إلى الخلط الشديد وبالتالي عدم وصول لنتائج محددة. لكن احنا عندنا احنا عندنا طبعا الدعوه المصريه اللي في الحوار بين الحضارات عندنا الدعوه الايرانيه عندنا الدعاوى الامريكيه للحوارات وعندنا ايضا الدعاوى بقى المصريه ايضا الدعوه المصريه لفكره ثقافه واحده او ثقافه متعدده وغيرها ولكن نعمل نعمل بان احنا في النهايه نريد أن, ان يبقى قدامنا فكره الحضاره والثقافة الفكرة الحضارة والثقافة هي هي أساسيات وفكرة التقارب بين الأديان يعني يعني التقارب بين التقارب بين الثقافات والتقارب بين الأديان يسمح بوجود بما نطلق عليه حضارة واحدة مستنيرة حضارة واحدة مستنيرة فالحضاره الواحده المستنيره اللي هي هتبقى مش بس مجرد ما حضاره غربيه لا مابقتش حضاره غربيه لكن احنا احنا فاعلين ايضا في ازدار هذه الحضاره وعندنا افكار ونقدر ندعم الغرب وندعم ال والطبعا الصين والصين والهند وغيرها هذه الدول و يعني فلاسفة كبار من أفريقيا وفلاسفة كبار وأساتذة كبار, كبار من أمريكا اللاتينية وقاسمين كبار من أمريكا اللاتينية وبيمسكوا بدأ يعني في هذا الإطار والجائزة نوبل ت يعني فكرتنا تنفتح على الثقافات المختلفة وقصة مختلفة وتدي جائزة نوبل لقصة ده معناها الثقافات المختلفة إنه نحنا عندنا خبرات إن العالم مليان خبرات مختلفة والخبرات غنية نستطيع من خلالها نحن نبني حضارة جديدة حضارة عالمية جديدة ليس أساتها غربية دكتور يعني ماذا يمكن أن نفعله حتى تتجدد الأزمات في الحوار بين الثقافات مثال الحالة الدينماركية نصر وإعادة نصر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم تصريحات البابا بنيديكت السادس عشر إله إله هو صراحة اللي انت بتقولي على حاجات برضو كان فيها يعني تم استخدامها يعني في اشياء كان يمكن التعامل معها بشكل راقي وشكل سهل سهل التعامل معاه ثم طبعا فيه فيه اخطاء يعني دي كلها اشياء اشياء موسيقى محدش بينكر بينكر ان دي دي اشياء موسيقى ولكن لكن المشكلة هنا بان دم استخدامها سياسيا ان الاستخدام السياسي هو اللي اسعل شويه اسعل شويه المساله ونتيجه الاستخدام السياسي هو ده اللي ادى الى الى اضطراب شديد وانا اعتقد ان احنا كل ما نطلع السياسه من هذه الحكايه من هذه من هذه الاشياء في مصر ذاتي بقى بقى, بقى مبني على هذا الاشياء ان لما تتحاور تتحاور خارج المرجعيات الايدولوجيه بتاعتك أو او على علشان نستطيع نحنا نتحكم فيها الاشياء المسيئه نتحكم فيها وبالتالي لا لا ما نطلبش نار نار يعني نار الله المقاده بين البشر يعني لانه طبعا الناس ليها مشاعر دينيه لازم من الحفاظ عليها واحترامها وانا اعتقد ان مصر قد قدمت شيء مهم جدا لجمع الدول للأم المتحده انها تعمل قرار للجمعيه العامه متعلق باحترام الأديان ومش مش قصيدة الأديان باحترام الأديان نحن لازم نحترم الأديان ولازم نحترم الأديان وعدم عدم إساءة. لازم ده أيضا انا أعتقد ان ده شيء مهم ولكن أيضا ده ليس ليس ليس له أي شيء مرتبط بالحريات ولا وليس له ممكن طبعا أديان يتم نقدها ولكن في إطار احترام في إطار عدم عدم عدم عدم إساءة للدين أو, أو, أو ما يفعل عليها السخرية منه أو هذا نذكر الاستاذ الدكتور جهاد عودة أستاذ هؤلاء قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان شكرا جزيلا يا دكتور افكارنا تتواصل وحوارنا مستمر حوار لا مواجهة مع تحيتي من محمود